بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد بارك أسلم معانتي جمعات معالتي علت عسران أربعتين ورحة حموشته شحن أربعة ميتين سلاسان هجرية كم أون أربعة مارس كل شحن عسرتا شدشتا ميلادي التي بقد لي درسين وزدوزا لنا كن قصروا الدروس المهمة لعامة الأمة زب المعلتيو زا كتاب زئان أي شيخ بازيا وفعلا الدروس المهمة اللي هو شمه شمهي بوالزولو معلتيو رحمة الله تعالى رحمة واسعة أقدسه تمرتات نقول نهزبتها تيلو وفعلا زا كتاب زئاء أقدس زقنا أساس وإما سرتنا يسلمنا حيزا سلازلة كل هنا أبوتات عدتات كم أون أحوات حتى نأشتو خيترفنا مالتيو كل كل هنا خن سمعة إن شاء الله تبارك وتعالى دما دم وكل هنا ربي خلاص يا كم أون إن شاء الله كل هنا خنتكم الدرس العاشر عشرتي درسي بس إحنا مالتيو زا عشرتي درسي زا انتقيت راستان دحر مالتيو سنن الصلاة بزعبا نعيش صلاات سنناتات طبعا سنن خبها لهم كله تقد فيكاء وخمديتكاء تقر كايو كا وصبغ مالات أيقونا إنما باستقاء لمة كان تكبروا يقبع مغنيته أول مقدم من قد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم مختال مالت يزن زي سننات تزين دحر طبيغناين كلا أين قرد ما تأجري بزحلنا قياما ما علت دماني تاسالات بقدم ربي صلاةنا حزننا نكرر من كلنا مالتي تيسوناتات تتبقى تأجرو زيادة يخون كابتا أركان واجبات جيرو تروح سجّزنا برا مالتي بأركز كابتن سوناتات يلو الشيخ من باز رحمه الله تعالى أولا الاستفتاح. دعاء الاستفتاح نقبر صدما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك آه شباب ولا إله غيرك نبل قال أدعى الله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلا دعاء نقبر مالتي ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من كما من الدنس كم وجهت وجهي أنا عمسي نعم وجهت وجهه الذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا إيش أول المسلمين إذي أتنك نحفزني قبة كالؤون أدعي الشيخ الباني زيت أغسو بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاليت مالاتيو جعلوا الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام تطولنا كلنا مالاتيو زا قنبو ايدنا اتا نايتساقان بتاعتي نايمان نادماني بلا عليخن قبرا مغاني فوق الصدر لعداء في لبنابز مالاتي رواية ضعيف جدا عن علي بن أبي طالب رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى تحت السرات بالأله هذه ليست ثابتة تحت حمبرتقى تحس كم زياركا بيدكا تحت حمبرتقى تحس إزياء حديث إزياء ضعيف إذا صحيح كلهم صحابة زوري واقن أب أفلبخها لعلى أفلبخها أبزغت حز مالتي زيادة سنة تقون زلها مالتي طيب سيتي رفع اليدين مضمومتي الأصابع إدنا حفك نبل مضمومتي الأصابع مالت إيه داونا زينا أصابعتنا خبلي مضمومة كنت رنفان طرنفات كم زخنا قال يوم زينا أصابعتهم فاح يبلوا خمز الله أكبر يبلوا لا اذا سبعتنا كنت ارنفنا لنا خلا مضمومتي الاصابع ممدودة مغاني تخزب لاني لعلقنا اللون مالتي حذو المنكبين او الاذنين اب شنخناي كلتا منقبنا ويدماني شنخنا اذن نازلو اما اصابعتنا اب اذن خال لاقي الله اكبر من بالزي زياس والنايكونة حديث يلا، تين أحاديث كلا محدثين أكبون مالتيو بارك الله فيكم أبتغى أذنخا ويدمأ أبتغى منكبكا قيركا الله أكبر كتبل مغاني إذا إدكا نبلعلي لي قيركا أبرس يون تين أتابع أبتغى كلا انتهت قبرنا لك مالتيو كترنفن ألكا زياته سنة مالتيو. عند التكبير عند التكبير الأول أبتقدامي التكبير هالشباب زيها تقدامي التكبير مالتي تكبيرة الإحرام الله أكبر كنبل كلنا بتقداميتي تكبير زيها تكبيرة الإحرام مالتي وعند الركوع نبركوع خندنن كلنا دماني أيضا الله أكبر لنا إذن حفن بالزيا سنة والرفع منه كم اون كبركعهم من للسكلنا ابنا حفى بلنا الله أكبر كنبل زياون سنة ا وعند القيام من التشهد الأول الى الثالثه كبت تشهد الاول كلت التشهد تحيات لله انا ابو مغرب التشهد أب عصر أب العشان. أب الشاهد الأول جرى هم تسينا كنت سو كلنا خنا خن العدماني إذا أدمى سنة تخون الله مالتيو. سلذي بتكبرة الإحرام حجة حفنا بالمالتي كمون نبركوع خن كيد كلنا خن كلنا إذنا حفنا بال. سال سعيد ماني كبركوع خن كلنا إذنا حفنا بال رابع عيد ماني التشهد الأول ودينا تقدمي تشاهد كنتسون كلنا إذنا حفنا بل أبزن أربعة بوتات سنا يخنامة رابعا ما زاد عن واحدة في التسبيح في تسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم كنبل كلنا سجود وأبركوع تا أبركوع سبحان ربي العظيم نبل أب سجود ما سبحان ربي العظيم نبل سلستك إذا نقبر ويكاونا نيوخ نوسخ إذي سنة يخون أتا واجب قن كند يتخون على مالتي حانتي أتا واجب كلتا سلستا موسخ قن إذي سنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يفقدوا لهم نيرهم أسرت تسبحات فقدوا لهم نيرهم أبركوء أبسجود كومو إذن تيرجد أنه خشوع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كي تهوهو قسلهم بخشو عسو قدو خمزين أبرو صلى الله عليه وسلم سلازي أبركو عخونا بسجود تسبيح خنقبر سبحان ربي العظيم أبركو سبحان ربي الأعلى بسجود ححن تخنقبر واجب خوان من واجبات الصلاة لكن سلستة كلتة قساب عسرتة خوز بزح نمس تقايلو إزم وستاخذي مالتي شباب نعم خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع. كبركوع انت السون كلنا انتين بل يا شباب. سمع الله لمن حمده يبل إمام تخوينه. ما أمومنته يبلو؟ ربنا ولك الحمد. بين تليقن حدثة أيضا سمع الله لمن حمده قبل اللو. نئمامن بين تساقدن سمع الله لمن حمده يبل. عند سبق أنت قلت علينا إمام تقولون ربنا ولك الحمد كبل إزياء سناء بين تسجدون ربنا ولك الحمد كبل إزياء زا ربنا ولك الحمد كاب زني لعل نوست غلا تغنا إذا ربنا ولك الحمد واجبة لكن كاب ربنا ولك الحمد اللو ذكر إزياء سناء واضح يا شباب؟ أتم أمم مين إمام سمع الله لمن حمده تيلو تايلو ربنا ولك الحمد زيا واجبة اتبينوا السجس واللون إمام ربنا ولك الحمد يبل بين وبين مالتي ربنا ولك الحمد ولك الحمد مالتي ربنا ولك الحمد, ربنا ولك الحمد. كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أهل الثناء والمجد وأنت أحق من عبد وكلنا لك عبيده قالوا أذكار أزيثات كله كنا نمس أزياثنا تخوّن وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين أمون أم سجود سجد نسجد السجدة خوفنا بالله داينه بالما تبزا خوف كنا بالكلنا ربي ربي اغفر لي نبال. ربي اغفر لي ندحر لنا ابزا سجدة زيء ربي اغفر لي واجبة لكن كل اذا عندك ما ربي اغفر لي ربي اغفر لي سلسلت زي ربي اغفر لي غنبل سنة تقوون قون مالتين شاد ايش جعل الراس حيال الظهر في الركوع ركوعاً قبر كل نماذج شادي شيء تي تاسونا مالتيو مسر رئيسنا تقه نبلا مالا كم مستحقونا كدلدل مالتيو إذا أدمني لكن ترأس تقه تبلا تخون ألا. ما تزيادة خيت تدنن زيادة المر ساقيت العلا تخقت بالمستحق وخا مالتي شو مجافات العضدين عن الجبين مجافات ما تمرحاق مالتي كن الرحاقو سد مانتاعيو العضدين كلت سمنا عن الجبين كاب كل التجوننا قال يوسف كلت سمو أما خلو مسكبت جبرام مالتي. زي ما متماتيو، أب سجود، زى كده جاي، بل إنما كنا لنا زى قلت سمنا، لنا كل ذي، سجود كلنا له ولكن أيضاً زى قلت سمنا، سجود والبطن عن الفقيزين كم أون كبدينا كنرحبنا لنا كب سلفنا قال يوسف تي خبده لا أنتي قبر ما أتيت سلفوا مسكبده إلا قبر مالتي الله واضح سجودك القبر كلنا كبدينا لعلك بلا الله سلفنا مالتي أيضا أنت ما عن الساقين في السجون كم أون سلفنا كابدان غناون لعلك بلالو قالوا كل شيء سجد قبر كله نفسه يسجد قال حتى تي انت راته له سلفنا مالتي كابدان الله رحق زبالك خوان الله زياده مالتي ثامنا رفع الذراعين عن الارض حين السجود سجود كن كلنا، انتهى نقببر مالتيو، أزين كان العلن علينا، زن قم اه... انتهى نحن بلن بتقرني أزيأة، دان قائد كان العلن علينا يبلون، العلو كمزل لنا، عن الأرض كاب مريت، حين السجود سجود كلنا. فإنك تكون قد الكلب على كلب تخون الله. أكرمكم الله. كلب تخونه. أعبوا أن تكون مرات يوردن. إذاً قم مالتي لكن إذاً كما تكون تكملن يوردن. إذاً كله يجب حف كبلا خمزة اللون. كما تكون مرات يوردن. تشعيتي لما أنت بذيئات أطوك نبلتها ساعة تأكل سلزلة. جلوس المصلي على رجله اليسرى مفرو مفروشة. جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة. كفك بالكلّه أجرؤ كم سجرؤ يفرنشة؟ أجرؤ نامتا مالت يجن نائس أجا نائس أجا ميت أجرؤ أبقى خوفي بل كوف مبليو مالتي ونصب اليمنى زي ما في التشهد الأول يا تقولنا لا في التشهد الأول وبين السجدتين أمم نقول تسجد ماني كوف مبلاه الله هنا أمم الأول تقدم تشهد تاتسقامنا مسمرت هذا اجرنا بالله إذا قرأنا تشاهد الأول نقبر كما هو كوف نبل مالاتيه أما نقول كلها سجدتين زلا كوف نبل الله مالاتيه لكن إن شاء الله لما عندما شعت سناتات وسيدنا أبزم أتزلوا إن شاء الله كنقصل ربي حساب شعو عمرنا عافياني هابنا أبسونا ثبات ربيها بنا بزنوا سمعوا زلنا علمي كلها نتكام يكبرنا ندعب لكم أبزر ربي عسو أكتفي بهذا القدر